أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلهي كما يوحى أن فيه انقذ فيه في التابوت فاقذ في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له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 قال لا تخافا انني معكما قال لا معكما اسمع وارى فأتياؤه فقولا إن رسولا ربك فأرسل معنا, فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك, قد جئناك بآية من ربك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 اعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرون قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى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 TV, Qur'an.